بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله ا ل ل ي الله الله الله الله الله الله الله الله الله ا ل م ه الله الله بسم الله الله الله الله الله الله الله الله لولاه ما كانت ا ل أ ع م ا ر ف ج م ع ت لولاه ما كان قلت الله من قصدنا دنيا واخرى به كل كل نزلت الى روض النبي ف ه د ل ه ج ب ا ل بدا من ت ع ل ي ه قبل قربه فقلت اذا كان حال ا ل ح د ا ر منورا فما بال جوف قومي ما بال م ن ي ه وما بال شوق ف ب ن و ر محمد ونوركم من بدء من نور ربه قد جاءت ذره من نوره جبر ا ل ر ح ا ن منها يوسف تكفيه لقيا السماوات العلى ومن ابرز الرب الجليل تشرفا يكفيه ان البدع يخرج م و ر ه لكن نور محمد الذي يحجب عذر الرسول الله رسول الصوت في وصفه فان جمالكم لن يوصفا والله لو خلقوا الزمان من البدايه للنهايه ظل يخطبوا باسمه فالتفى والله لو مات محارب اجرها كان بدادادا لوزع احوال المكافاه والله لو شد العواقر كلهم م ن ه في وسط اضلال ا له ان تعرف الكون بالوجه الحميد صلى الله عليه وسلم اهلا بنصر يدحن فدا او في الورى والله ما في كائناتك ا ح ف د ا بشر ولا ملك ولا خلق يرى سبتت له في الخالقات عجائبه وبكفه الماء الزلال مقدرا شك الحسين ابو البثول ومن غنى يعطي الشفاعه واللوى والكوثرى حرق الامان لكل عدل حولك نفي نزبي حماه ثمن حجر طوفرى دوما هو لهم اليهين الذي كتب عليه الاله بعد قطرى ذو المجد والجاه العظيم منقطع فان شك في ذلك المشفع مبصرا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طفل قلوب ونوائها سيدنا محمد رسول الله ويا ل ا خ و ه الموجود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعزين ا س م ي واعز الصامت وواعز ا ل ت ك ل م اما الواعز ا ل ص ا ت ف و ا ل م و واما الواعز المتكلم فهو ا ل ق ر آ ن الكريم فهي م ع ن ا الاخوه الموجود نعيش مع مئه القران الكريم و ا ل ذ ي ي ح ب ن ا خلالها قارئ ق بطريق الصدر ا ل ع ر ب ي القارئ ادخل الله جميعا لقارئنا التوفيق ولنا ولكم ا تكون الاتباع فليتبدل م ص ك و ر ا ي ن ا واجورا به قول العلي القدير انه ولي ذلك والقادر عليه <تصفيق> 「like Island>、bbe bbe> あれ ومن اين يتجلى عليه <تصفيق> Fantastic. どうぞ。 و ا ح د ه ورشه بقى ضحكه عليكي الفتاح ع ل ى ا ل وجهين النفس ض ح 何なあれを言うの I need to. ただいま。 الله يغطيك موسيقى ا ل スイッチオステーション。Say ed. Say ed. Oh, ان من ذلك لايه لقوم يعرفون بالتعليق الفتح يعرفون وقف عليكي ا ل ف ت ح ه ي الله ا ش م ا ل ر ه اشمل فتره الحصين انت عليه ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يمكن ان ي ك ا ن هناك اشياء ا ب ر ى ل ي المنطقه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى الله الله الله الله الله الله يعلم حامي <تصفيق> السويس مالك الفتاح يا رب طبعا عنا د ح ا ج ة يا ر ب ا يفتح لي ع ل ي ع س ي د ن ان هذا ا ل ه ن و ر ع ل ي خ ت ي ب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 よかった。 I'm gonna start that one. معلم ا ل ل ه استاذ هو معلم せいしてくれ。 よろしくおいしま Fatana, right? よろしくお願いします。 يا جلاله ا ل ل ا ل ا ن ت رائع ي ر و ا ك ياتي ي و السماء まあ。<that> is. I'm sorry. <laughs>